اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتغلنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يبضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديك تبارك ربنا اللهم لك الحمد على ما قضيت ولكن شكرا على ما اعطيت نستودعك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نعوذ بنورك من ظلماتك وبعافاتك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناء عليك انت كما تنادي سلنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصياتك وبن طاعتك ما تبلينا به جنتك وبين اليقين ما تهول به علينا لصائب الدنيا ومدلنا الله من يخناعنا وأبدا من كل بر والسلامة من كل والفوز من جنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعود بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم تقبل هنا وقيامنا واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم الله اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم الله Oh. այս վայրի հաճախ عددا وطلهم بذدا ولا تغادر منهم أحدا اللهم علي كريم يا يا عزيز سبحانك لا يحسن وجودك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك اعتصرنا بك وتوتلنا عليك واستدفعنا الشر كله بلا حول الله هو الله هو الله هو المعين تقرب إليه البطالة الصالحة الماصحة التي تدله على الخير وتلينه عليه وصرفاته بطالة السوء والشغل والفساد إنك على كل شيء قديم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا